عن اشتداد أ ذ ى المشركين بالمؤمنين و أ ن قريش ثارت ثائرتها فبلغ الاضطهاد بالمؤمنين منتهاه حتى قال خباب بن ا ل أ ر د لما عذبته أ م ا ل س ب ا ع ا ل أ ن م ا ر ي ة وكان مولا لهم وكانت تحمل ح د ي د ة حتى يحمر وتطفئه على جسد خباب جاء خباب للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول أ ل ا تستنصر لنا وبلغ أ ذ ى قريش باللفظ الصلاة والسلام ب والقول أ ص ل ا ما نالت قريش من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بيدها إ ل ا بعد و ف ا ة أ ب ي ط ا ل ب و اشتد ا ل أ ذ ى بالموالي و ب ا ل م ص ت ع ف ي ن الذين لا قبائل لهم باعتبار أ ن ا ل ط ب ي ع ة ا ل ق ر ش ي ة في م ك ة ط ب ي ع ة الولاء ا ل أ و ل فيها ل ل ق ب ي ل ة و كان هذا سلاحا ذا شقين و كان هذا سلاحا ذا شقين الشق الأول أنه منع قريش من ا ل إ س ل ا م ن خ و ة و إ ب ا ء و م ج ا م ل ة والشق الثاني أ ن ه كان فيه نوع ح م ي ة ودفاع عن المؤمنين الذين آ م ن و ا ومن هنا وقف بنو هاشم موقفا قويا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما سوف نرى لما بلغ ا ل أ م ر غايته من ا ل أ ذ ى عذب قتلت س م ي ة رضي الله عنها وعذب بلال واشترى أ ب و بكر كما أ س د ن ا في الدرس الماضي ز ن ي ر ة و ا ل ن ه د ي ة و ز ن ي ر ة هي التي عميت وقيل أ ن اللات و ا ل ع ز ة فعلا بها هذا فقالت والله ما فعل هذا فعاد إ ل ي ه ا بصرها وكانت ج ا ر ي ة من بني عدي من أ ه ل عمر بن خ ط ا ب أ ي ض ا يعذبها عمر رضي الله تعالى عنه وبلغ ا ل أ م ر منتهاه قريش تمادت في سخريتها واستهزائها والمجتمع المكي مجتمع سريع التعامل مع ا ل د ع ا ي ة وكانت الدعايات تفعل فعلها و ا ل ق ر آ ن يكذب هذه ويدحضها ويقولون كذاب وساحر وكاهن وشاعر إ ل ى غير ذلك من المزاعم ا ل ب ا ط ل ة التي فندها القرآن في ن القرآن د ه ا ف ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة في رجب بالتحديد في شهر ا ل رجب وهو في آ خ ر ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة ل أ ن قومه من بني هاشم من ثقل في قريش من حيث الثقل هم ثقل وهم سادات قريش وقادتها هذا معروف وقد ل ظهر في قول أ ب ي طالب في قصيدته ولكننا نسمو انتظام ل س ا د ة بهم نعي ا ل أ ق و ا م عند البواطل يعني هو يعترف بهذا و ص ا ئ ط كانت في لؤي اللغالب نفاه د إ ل ي ن ا كل صخر حلاحلي يعني هو يفتخر ب ع ظ ن نسبه في قريش وهذا حقيقه حق. ان الله اصطفى قريشا من كنان واصطفى كنانه لولد اسماعيل كله واصطفى من ك ن ا ن ة قريش ولما َََ ص ْ ط ف راى عليه الصلاه والسلام انه في منعه من قومه امر اصحابه ان يهاجروا الى ارض الحبشه لكن احكي لك صوره من صور ما يدور في المجتمع المكي بمفرداته البسيطه يعني خبان بن الارض رضي الله عنه ي أ ت ي إ ل ى رجل وكان قينا يعني يضرب الحديد وحدادا فصنع ل ل ع ا ص د ن وائل بن سعيد السهمي سيفا ثم جاء ي أ خ ذ حقه فقال له لا أ ع ط ي ك حقك حتى تكفر بمحمد وخباب رجل من الموالي لكن الدين يدفع ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ ي م ا ن يعطي ا ل إ ن س ا ن د ف ع غير عاديه فقال له لو أ ن الله أ ح ي ا لك اباءك و أ ج د ا د ك لما كفرت من محمد فقال العاص إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة التي تؤمن بها وتزعمها ساعطيك ح ق ه في ا ل ق ي ا م ة ف أ ن ز ل الله قول ه تعالى ا ف ر أ ي ت الذي كفر باياتنا وقال ل و ت ي ن مالا وولدا أ ط ل ع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول و ي أ ت ي ن ا فردا فالصراع يعني حتى هذا ا ل ق ر آ ن تجده يحكي تفاعل المجتمع المكي وهو ق م ة الكفر و ق م ة ا ل إ ي م ا ن وبعد ذلك سوف ت ت أ ر ج ح ا ل ب ش ر ي ة بين هذا الكفر في قمه و بين هذا ا ل إ ي م ا ن يعني لن يكون بعد ذلك أ ش د من هذا ولن يكون في ا ل إ ي م ا ن أ ع ل ى من ا ل إ ي م ا ن الذي مضى من السابقين وعلى ر أ س ه م النبي عليه ا ل ص ل ا ة التحليل ل ل س ي ر ة في هذا الوضع للذات يمكن أ ن نقول ب أ ن ه أ ص ل ا ا ل ع ب و د ي ة لا تكون إ ل الا بعد ب و غ ل ل إلا ت ك ف بتكليف ا ل ع ب و د ي ة ت ك ل ف والتكليف لا يتم إ ل ا بابتلاء وهذا يدل على ح ك م ة الابتلاء في الاسلام إ س ل م ح ب ا ن س أن أن يتركوا وأن يقولوا آ ن يفتنون فتن الذين من يعلمن الذين يعلمن الكاذبين ا لا فلا الله صدقوا ولا وهم ولقد قبلهم ا ل ع ب و د ي ة تستلزم هذا الذي حصل وبالتالي هو صراع عنيف تصويره لا يمكن أ ن يكون بالكلمات ولا بالعبارات ح ق ي ق ة يعني تصور هذا الصراع العنيف في م ك ة واشتداد ا ل أ ذ ى بالمشركين وما بلغ منهم حتى في هذه ا ل ف ت ر ة حصلت مساومات جاء ع ت ب ة ا بن الربيعه ه و من ق ي ا د ا ت قريش إ ل ى النبي مجتمع معه قال يا ابن أ خ ي فعل يبن اخوه ل أ ن ع ت ب ة يرجع إ ل ى عبد شمس والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرجع إ ل ى هاشم وهاشم وعبد شمس أ خ و ا ن ي شقيقان ي أ ش ق ا ء عبد شمس وهاشم أشقاء من هاشم خرج ا وسلم ومن عبد شمس خرجت بني ا م ي ة كلهم ل م ا فيهم عثمان بن عترد وعبد شمس ع بن د شمس ب عبد مناف بن قصي فبالتالي هذا المجتمع شوف ا ل تفاؤلات اللي بتحصل في ه قال له يا ابن أ خ ي لقد جئتنا ب أ م ر ي ف ر ق ت كلمتنا و سفهت أ ح ل ا م ن ا و سببت آ ل ه ت ن ا و حكمت على آ ب ا ئ ن ا بالكفر كلهم كانوا على مل غير م ل ة ا ل إ س ل ا م ولقد جئتنا ب أ م ر جعلتنا به عند العرب لا نسوى شيء و إ ن ي رسول قومي اليك إ ن أ ر د ت ملكا ملك لك علينا بس م ا ت ق و ل اللات و ا ل ع ز ة ولو أ ر د ت مالا جمعنا لك مالا فصرت من أ ك ث ر ن ا مالا ولو أ ر د ت النساء أ ز و ج ن ا ك أ ح ا س ن نسائنا ولو كان في عقلك شيء التمسنا لك أ ط ب الناس فقالوا ل افرغت قال نعم ف ق ر أ ب ا ل ح و ا م ي ن الرب ق ر آ ن ق ر آ ن لكن كلام الله ما في كلام من فصلت فلما بلغ قوله تعالى ف إ ن أ ع ر ض و ا انذرتكم ص ا ع ق ة مثل صاعقه عاد ع ت ب ة يدعو في فم ن ل ن ب ي حتى لا يتب وناشده الله والرحم ي قال له خلاص ا ج ي ف بس وخرج وكان عاقلا بالمناسبه ع ت ب ة كان عاقلا والذي قال عنه يوم بدر ان يطيعوا صاحب الجمل الاحمر يرشدوا هو عتبه كان كبير م س ن ورجل اصيل ومات على كفره ولما ج ئ به في القليب يوم بدر ولده أ ب و ح ذ ي ف ة من أ ك ا ب ر المؤمنين هاجر ه ج ر ة الحبشه ا ل أ و ل ى سيعجب لما جر و... والقي في, ال... في القليب أ ش ا ح بوجهه و ك أ ن ه م ت ع ب فظن الناس أ ن تغيرا حصل فيه ف أ خ ب ر ه م أ ن ه كان ي أ ن س من والده عقلا راجحا وكان يتمنى أ ن ي ه د ي و هذا إ ل ى ا ل إ س ل ا م ولكنه مات على كفره كما تعلمون فعتبه ذهب إ ل ى قريش لما ر أ و ه ر أ و ه منتقع اللون لونه ذاك ا ت غ ي ر فقالوا لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به فجمع قريش في أ ن د ي ة ه ا وقال يا قريش لقد سمعت كلام محمد اتركوه ا يكن نبيا و أ ظ ه ر ه الله على الناس شرفتم به و إ ن لم يكن نبيا كفاكم ب ق ي ة العرب غيره فقاموا عليه و أ س ا ء و ا إ ل ي ه واستفزوه ب أ ن ه أ ر ا د أ ن يسلم فحلف بالله والعزى أ ن ه ما أ ر ا د ان يسلم واستمرت ق ر ش ي عداوته في هذا الجو في رجب من ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ه ج ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة قال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه وكان في منعة في قال لهم هاجروا إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف إ ن فيها ملكا صالحا لا يظلم عنده أ ح د ويقصد بذلك النجاشي وسوف أ ت ح د ث عن النجاشي قليلا لكن في هذا النص عمق فهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واستيعابه لما يدور حوله يعني ما كان مجرد مصلح و ع ك ن كثير من الناس يعيش ي ق ويعرفون ل نبلغ الدعوة ت بس ما س ت ط ي ي ع و انهم يفهمون ا ماذا ل س يفهمون كيف دراسة الشعوب ويفهمون علم ق و م ا ماذا د يفهمون لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بما يدور في أ ر ض ا ل ح ب ش ة التي تبعد عنه مسافات ط و ي ل ة لما س ت ط ا ع أ ن يدلهم هذا ا ل أ م ر فهو يدل على استيعاب الدعاه لواقعهم وعلى عمقهم في التعامل مع الناس وفيه جواز ا ل ا س ت ج ا ر ة ببعض الكفار ممن هم أ ق ل كفرا للاحتماء بهم هذا واضح بل لما نتعمق في ا ل ص ي ة قليلا ستجد النبي سلم من الطائف يدخل ما استطاع ستجد من ابن المطعم أن يدخل مكة إلا تحت ظلال سيوف و ؤ ه و قليلا د د أجاره وأجاره معناه حماه خ حمايته وكانت إ ج ر عرفا ة استطاع أن يستفيد جاهليا النبي منه لكن سلم أن وفي يستغله دعوته لصالح و هذا دليل على أ ن ا ل د ع ا ة عند الاضطهاد ليس لهم أ ن يخضعوا ل ل أ ن ظ م ة ا ل ف ا س د ة لكن أ ن يحافظوا على أ ن ف س ه م وعلى دينهم وعلى دعوتهم في ظل هذه ا ل أ ن ظ م ة ا ل ف ا س د ة بعيدا عن التهور وبعيدا عن تجاوز المراحل وبعيدا عن المغامرات وبعيدا عن الحلول ا ل ف ر د ي ة التي تقوم على ا ل ع ن ت ر ي ا ت إ خ و ا ن ن ا انا أ ر ي د الناس أ ن يتعمقوا في هذه ا ل س ي ر ة أ ن ينظروا الى ا ل س ي ر ة بعمق شديد احتمى ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل م ج ا ش وكان كافرا وكان كتابيا ولم يدفعوا ا ل ل س ا ل ه الى م إ ل النجاشي بعتبار النجاشي مؤمن إ ن بعتباره ا ملك عادل لا يظلم عنده أ ح د خرج ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم في ا ل ح ب ش ة كما أ س ت ث ن ى في الدرس الماضي وقلنا أ ن ه م كانوا ق ل ة لا يتجاوزون البضعه عشر شنو رجلا ومعهم قليل من النساء خرج عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس وخرجت زوجه ا ل س ي د ة ر ق ي ة بنت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وخرج مصعب بن ع م ي ر والزبير بن عوام وكان أ م ي ر هؤلاء جميعا عثمان بن مذعون و هو جمحي أ ق ر ب ما يكون في النسب إ ل ى عمر بن الخطاب وخرج جمع غفير من هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة بلغوا ارض ا ل ح ب ش ة ويبدو أ ن ه م ما استقروا فجاءهم الخبر شوف رجب ب ع د ه ر يرسلوا شعبان في شوار رجعوا باعتبار أ ن قريش هاجمت المؤمنين و أ ر ض ه م أ ف ض ل من أرض غيرهم وما كان هذا إ ل ا مجرد إ ش ا ع ة وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن ق ص ة الغراميق و ق ص ة الغراميق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في منع من قومه خرج ووقف في, في عند البيت الحرام وقرا م ت ب ع ه ف ق ر أ والنجم إ ذ ا هوى أ ص ل ا هي من ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن كله قوم وبصوت النبي صلى الله عليه وسلم ق ر آ ن يهز مكهز و أ و ا خ ر النجم فيها من القوارع والزواج لما فيها و أ ن ه أ ه ل ك عادا ا ل أ و ل ى وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوا هم اظلم و أ ط غ ى والمؤتكه أ ه و ى فغشاها ما غشى ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى ا ز ف ة ا ل ا ز ف ة ليس لها من دون الله كاشفه لما هز هذا الكلام قريش سجد النبي فسجدت قريش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا وكان أ ك ب ر ه م سنا الوليد بن ا ل م غ ي ر ة ولم يكن يقدر على السجود ف أ خ ذ كفا من, من بطحاء م ك ة وسجد عليه قريش أ ر ا د ت أ ن تفسر هذا نحن تفسيره ب ن س ب ة لنا واضح ما في ا ل ق ر آ ن من ا ل ق و ة وما فيه من ا ل ع ظ م ة التي ت أ خ ذ ب ا ل أ ل ب ا ب وتسيطر على القلوب التي تخترق القلب ب ا ل م ن ا س ب ة الكاتب هذه قاعده خذها مني لو وجدت كاتب لا يعرف ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة شيء ا ق ر أ عليه آ ي ا ت ستؤثر فيه بدايه ق و ل تعالى و إ ن أ ح د من المشركين استجاره ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله كلام الله عنده أثر قريش أ ر ا د ت اخرج ا ل د ع ا ي ة تريد أ ن تقول سجدنا ل أ ن ه مدح آ ل ه ت ن ا ا ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ لكم الذكر وله ا ل أ ن ث ى تلك إ ذ ا خ س م ة ض ي ز ة إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما أ ن ز ل الله ب أ ن ي سلطان لما ج ا ء ت هذه ا ل آ ي ا ت قالوا مدح آ ل ه ت ن ا ولم يكن ثمه مدح ل ل آ ل ه ة القول بان أ ن ل ق ر آ أن الشيطان أ ل ق ى على لسانه سلم ايات شيء فيها تلك الغراميق العلا و إ ن شفاعتهن لترتجى هذا باطل باطل لفظا وسندا و ق ر آ ن ا ل أ ن الله قال للشيطان إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان فلا سلطان للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ممكن اصلا بعض الروايات وهذا ترجيح الحافظ ا بن حجر ا بن حجر يقول أ ن جميع الروايات بتاعت الغراميق جاءت م ر س ل ة وفحواها أ ن الشيطان قذف في أ س م ا ع قريش هذا الكلام أ م ا السلام لم ينطق به ودي اخفه أ خ ف من ان يكون شنو الرسول هو شنو الجاله ك أ ن ه أ د خ ل في ا ل ق ر آ ن ما ليس منه وهذا ليس بصحيح إ ن م ا الذي قال هذا وذكر ابن حجر القاه ب ن حجر على مسامع قريش وهذا أ ي ض ا باطل ل أ ن ابن حجر يرى أ ن ه ا م ر س ل ة لكن ا ل إ ر س ا ل إ ذ ا تكاثر طرقه ت ع ذ ب وخالفه ا ل أ ل ب ا ن ي في رسالته ا ل ق ي م ة التي أ س م ا ه ا نصب المجانيق في نصف ق ص ة الغرانيق ن ف س ا ل ق ص ة ا ل مضطربه أرسلهم قال و م ر ة يقول قريش سمعته أ ر س ل ه م م ا قاله والشيخ من احترامنا ل ج ل ي ل له الشيخ ابو بكر الجزائري في هذا الحبيب يا محب رجح ر و ا ي ة الحاخر بن حجر ب أ ن الشيطان أ ل ق ى هذا على أ س م ا ع قريش المهم قريش سجد هذا متفق عليه سبب السجود عندي ق و ة ا ل ق ر آ ن سجلت قريش ل ق و ة ا ل ق ر آ ن ولعظمه ت أ ث ي ر ه في النفوس لما رجع ا ل ص ح ا ب ة وجدوا أ ن ا ل أ م ر أ ش د مما كان فهاجروا ه ج ر ة ا ل ح ب ش ا ل ث ا ن ي ة وهذه كانت في أ و ا خ ر ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ه ج ر ة وفي بدايات ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ه ج ر ة وهذه ه ج ر ة م و س ع ة هاجر فيها ث ل ا ث ة وثمانون رجلا معظم المؤمنين ا ل ك ع د ي ن في مكه خرجوا خرج عبد الله بن مسعود ا ل ه ذ ل ي و أ خ و ه ع ت ب ة بن مسعود وخرج وعيقيد بن أ ب ي ف ا ط م ة وخرج حاطب بن الحارث وخرج أ ب و س ب ر ة بن أ ب ي الرهم وخرجت ليله بنت أ ب ي ح ت م ة وهي من أ ه ل عمر بن خطاب وزوجها عامر بن ر ب ي ع ا ل ع ن ز ي وكان حليفا ل آ ل ال خطاب وحكى ت ل ط ف ل ب ق ص ة م ش ه و ر ة لما ن و ق ف ه ا قبل ما يطلعوا يجيب حاجة ويجي حاجة فعمر ج ا ل لي قاعد قالت لما يعني غلبتمونا على ديننا وقهرتمونا في أ ن ف س ن ا تركنا لكم الديار وخرجنا فقال لها عمر رضي الله عنه قال لهم شنو صحبكم ا الله ف ر أ ت في كلامه نوع من ا ل ر ق ة ونوع من اللين على غير لهجته وفي ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ب ع ث ة في هذا العام هو العام الذي أ س ل م فيه عمر رضي الله عنه فلما جاء عامر قالت و ا لقد ر أ ي ت ف ي كلام عمر لين لم أ ر ه من ذ قبل لقد ر أ ي ت فيه ر ق ة قال أ ت ظ ن ي ن إ س ل ا م ه قالت نعم قال إ ذ ا أ س ل م حمار ا ل خ ط ا ب سيسلم عمر معناه زود في النهايه خرج مصعب بن عميط وخرج جعفر بن أ ب ي طالب في هذه ا ل ه ج ر ة ومعه زوجه أ س م ا ء بنت عميث بنت عميس ا ل خ ث ع م ي ة وخرج ع م ر ا بن سعيد بن العاص وهذا أ م و ي ومعه أ خ و ه خالد ا بن سعيد بن العاص وزوجته أ م ي ن ة بنت خلف بن أ س ع د ا ل خ ز ا ع ي ة و أ ن ج ب ت له في الحبشه ة أنجبت ل عمرا و أ م خ ا ل د أ م خالد هذه تزوجها الزبير بن العوام ف أ ن ج ب منها خالدا وعمرا أ ي ض ا فخرج هؤلاء جمع غفير جدا من ا ل ص ح ا ب ة خرج فيهم رجل ف ا ض ي يسمى قنيص بن ع ذ ا ف السهمي ه ومن أ ه ل عمر بن خطاب وهو الذي تزوج ب ح ف ص ة بنت عمر فيما بعد ومات عنها ف خ ل ف ه النبي عليه الصلاه والسلام عليها وخرج أ ب و س ل م ة و أ م س ل م ة وهي ع م د ة في ر و ا ي ة أ ح ا د ي ث ا ل ه ج ر ة إ ل ى الحبشه ة الحبشة ترجع إلى أم سلمة مرة جميع ترجع مرجت أم مشت روايات إلى لكن ف م ما حكته أم سلمة أم المؤمنين ت أي في الصحيحين رضي في الصحيحين حاجة وحكت حكته وقصتها الله عنها وخرج جمع غفير من ا ل ص ح ا ب ة خرجت ا م ر أ ة ف ا ض ل ة تسمى ح س ن ة وعندها زوج لعله يسمى سفيان بن معمر وعنده ولدين واحد اسمه ج ن ا د ة وولد ت ا ن ي و معاه ولد زوجته اسمه شرحبيل ا ل ل ي صار يسمى شرحبيل ابنه بن ح س ن ة ح س ن ة أ م ه وهو شرحبيل بن عبدالله أ ح د بني الغوث يعني قبيلة من القبائل وخرج ا ل ص ل ي ا بن عمرو او ص ل ي ا بن عمرو والسكران ا بن عمرو وزوجته س و د ة بنت زمعه ام المؤمنين وهم من بني عامر ا بن لؤي يعني يبعدون ع ن ي ي في النسب من ابن سلم. اهل سلم أ أ ب و عبيده بن الجراح خرج بهذا العدد الذي قلته لكم خرج جمع غفيل من هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ونزلوا أ ر ض ا ل ح ب ش ة ومكثوا فيها قريش أ ر س ل ت في طلبهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وفي بعض وفي ابي ل ر عمارة و ا ا كان ي ت أنه ن ا ل ل و د عبد الله بن أبي الله ربيعه ة أسلم أصلم وعمر عاص بن ؤ ل أسلموا ا ء ف ي م سبحان الله حكمه الله مكه كانت ع ج ي ب ة يعني قصصت عليكم ان نبي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م كان يؤذى أ د ا شديدا ً من جيرانه ما هو ساكن في م ن ط ق ة في م ك ة أول ح البيت ج ة ا الذي تولد فوره سلم وخرج إ ل ى الدنيا البيت ده مع الحرم طوال مع... هو صح أني ا ل آ ن جزء من... من... من الحرم يعني أ ن ت لو و ق ب ت فيه ب ي ص ل ي في الحرم ما شارع البيت دا جنب جم... المحل ة دي م ك ت ب ة المكتبه دي حيث ولد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ع م ل ت م ك ت ب ة إ س ل ا م ي ة ا ل آ ن هي م و ج و د ة في مكه ف... النبي صلى الله عليه وسلم كان في م ك ة وكان جيرانه من بني عبد م ن ا ف و ا ح د اسمه عادي ابن الحمراء ا و ع ق ب ا بن ابي معيط وابو ا لهب ح ك م كانوا ه لوحيد ك ن يضعون ا ل ع ذ ر ة و ا ل ش و س ف إ ذ ا اراد ان يخرج لا ي س ت ي ا يخرج حتى يحمي ا ل ع ف ا ه و ي و ز ي ع ويقول أ ي جوار هذا يا بني عبد المناف ا ل أ ذ ى كان شديد وقوي جدا هؤلاء ل م ا وصلوا الحبشه كانوا يحملون هدايا للنجاشف وهي من الاذن ن ل أ والجلد وهذا كان في أ ر ض الحبشه ما فيش هؤلاء ا ل ك ي ا ر خ ا ص ة عمري بن العاص قدم الهدايا إ ل ى ا ل ح ا ش ي ة و ا ل ب ف ا ر ق والوزراء حتى يقفوا معهم اما جاشي لما جلس على السجد كان الناس يسجدون له دخل ع ب د ا ه بن العاطل سجد ل أ ن ه انا ذاك لم يكن مسلما وكذلك دخل عبدالله بن أ ب ي ربيعه وسجد كويس؟ لما سجدوا بين يديه س أ ل ه م ف أ خ ب ر و ه قالوا ضواء ب أ ر ب ك ه غلمان سفهاء من قومنا خطاب أ ز و ز تزول ذكي يعني تزول لو م ل ت لو قدم قضيتك ما بدا يقدم قضيتك يكون مظلوم انت ما تقتنع انه مظلوم ذكي ا يا اخوانا التعبير دا ما ا ي ة من آ ي ا ت الله الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان التعبير كل عرب سموه عرب ليه ك ل م ة عرب في ا ل ل غ ة أ ص ل ا من ا ل إ ع ر ا ب الذي هو ا ل إ ف ص ا ح عما في الدوافل لك اعرب عن عظيم أ س ف ه لما حدث أ ع ر ب كويس؟ ا ل إ ع ر ا ب اص العربي فصيح أ ي زعاله ترجو فصيح قال لشنو قال جل لخرجوا من ديننا وما دخلوا في دينكم وذا تساؤل كبير ضرب له على أ و ت ا ر ح س ا س ة قال لك في واحد مشهد يزول ب ت ا ع ب ت ا ع رايق وحكى له مشكلته أ ز ولكن ك كتب ه عريضة ولما أزول قال ب ذ ا قال والله له أ ا ما م قايا نفسي ظ ل و مظلوم ويعظه م <تصفيق> ما يفخم قدرده قال قال قال ده قدرده له له له أنا أنا أنا قايا يا ناس الكلام ليك ليك لكن أخي نفسي في كيف؟ شفت ح ك م ة غ ل ا ب ة والعقل ح ا ك النجاشة ده ح ا ك م جدا بالمناسبة وهذا من ا ل أ س ب ا ب التي دعت التي وفقته ل ل ه د ا ي ة هداه الله اولا و ا خ ي ر ض ك فقام التفت إ ل ى ا ل ب ط ا ر ق ة مدنهم ا نسل يعني م قال ما ترون قالوا أ س ل م و ا هؤلاء أ ه ل الحرم وهؤلاء ثقلوا العرب هديهم قريش قريش ومكه جاي ثقل العرب و أ ن ت لا ق د م ه لك بحرب العرب فقال النجاشي والله لا أ ف ع ل حتى أ س م ع ه م و د ه ب د ا ي ة العدل ف أ ر س ل إ ل ي ه م وقال جعفر رضي الله عنه أ ن ا أ ت ك ل م دونكم ولا يتكلم أ ح د تشاوروا معه يعني ندس نغشن قال نقول ما نعلم من الحق واخوانا والله الشده موقف ح ي ا او موت فلما جاءوا أ و ل شي ء دخل عمرو عبدالله ر ي د ه ه ؤ ل ا ء ل م يسجدو و د ه أ و ل م ح ه يحن ا أخي ن ب ا ل ل هل ا واحد ي ق د م و ا في موضوع من أ و ل نقطة ي ت ن ا ز ل ط و ا ل ه ي ولك م ص ل ح ة ا ل د ع و ة م ص ل ح ة ا ل د ع و ة في, في أ ن ت ق ي م ا ل د ع و ة كما هي ده د مصلحة ل ا ع ولك ة ق و م ص ل ح ة ا ل د ع و ة م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م يا خ ش ي د موت موت لكن الدين يحمله رجال كما سوف نعرف فقال ما الذي منعكم من السجود قال لقد جاءنا نبي من عندنا قال أ ن السجود لا يكون إ ل ا لله فاحترم هذا ب ا ع ت ب ا ر أ ن ه من الدين ثم قال ما هذا الذي فرقتم به قومكم وخالفتم به أ ه ل ك م ولن تدخلوا في ديننا قال جعفر لقد كنا قوما نعبد ا ل أ و ث ا ن ونقتل النفس ونرتكب الفواحش و ن أ ك ل الحرام ف أ ر س ل الله إ ل ي ن ا نبيا من قومنا نعرف نسبه فينا ف أ م ر ن ا ب ع ب ا د ة الله وحده و أ ن ل ا نعبد ا ل أ ص ن ا م و ب ص ل ة الرحم و بحسن الجوار ي و بالكف عن الفواحش يا اخوانا ن الابجديات ا ل أ و ل ي ة التي قالها جعفر في ديارنا في عصرنا هذا بين المسلمين قد تكون مفقوده الجوار و ص ل ة الرحم و الكف عن الفواحش هذه كانت بديل يعني الجارده السيده الجار م عند ه ا ل ج ا ر د ة م ل ل ي وما في ا ل م د ي ن ة في كمال ا ل ن ج ا ي التشريعي لا يتحدث به جعفر في ح ض ر ة النجاشي في الحبشه في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة شيء عجيب قال هل معكم شيء من ا ل ق ر آ ن الذي جاءكم به أ و من الكلام ف ق ر أ عليه م م غ ي م بكى النجاشي وبكى البطارقه ة و د يدل ينفع على أن كلام الله、ينفع. بكى أن حتى ان ا ل ب ط ا ر ق ة بلوا صحائفهم من البكاء الذي نزل على الصحائف والغريب يقول أ ه ل ا ل س ي ر لم يكن ا ل صوت يعفر جميلا يعني منو ا على الزول ب ج ر ا صح لكن ما بدر ي يتغنى ي ك و ي لكنه كلام الله يؤثر ما فيه شك لكلام الله ب أ ث ر ولا شك أ ن ه بالصوت الجميل أ ب ل غ و أ ش د ت أ ث ي ر ا لكن النجاشي بكى وقال لهم أ ن ت م سيوم سيوم يعني آ م ن و ن ب أ ر ض ي من سبكم غ ر ي من سبكم غ ر ي من سبكم غ ر ي ثلاث ة م ر ة مش اللي يشاكلهم ي س ي ئ و ن ساكت بلسانه ما بخلي ق ل له شفت كيف لما خرجوا قال عمري بن العاص لعبد الله بن ر ب ي ع ة لاتينهم غدا بما يستاصل ويبيد خضراءهم ا ل ل ه قال ابوك أ ج ي ب لهم كلام أ خ ل و ا ماهنا وكان عبد الله بن ر ب ي ع ة كما تقول م س ل م ة وكان أ ش ف ق الاثنين علينا قال هؤلاء أ ر ح ا م ن ا قدر قالوا اسكت قال س أ ق و ل ما يقولون في عيسى طبعا النصارى في ذلك الوقت يؤمنون ب أ ن عيسى هو الله و أ ن ه ولده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فلما عرف جعفر تشاوروا قال والله لا نقول إ ل ا ما علمنا وهذا الموقف يعتبر من أ ع ظ م المواقف ل أ ن ه كان له أ ث ر كبير حتى على, على النجاشي في ا ل ح ب ش ة وعلى سير ا ل أ م و ر ا ل ب ط ا ر ق ة كانوا يؤمنون بهذا الاعتقاد الفاسد ويبدو ان النجاشي كان ذا ف ت ر ة س و ي ة و أ ن ه كان في دواخله يحمل التناقض والتساؤلات التي ربما يحملها كل نصران ي في ظاهره وشكله نصرانيا متماسكا في ظاهره أن هذا هو الدين الذي ولكنه وشكله هو كان متماسكا أن ظاهره ظاهره هذا يعرفه باعتبار فقال إ ن ه م ي ق و د و ن في عيسى وفي أ م ه قودا عظيما قال من الذي تقولون في عيسى فقال نقول إن أ ن ه عبد الله ورسوله وهنا أ ن ا عندي المرحاض ا ل أ و ل ق و ة عمري بن العاص زور ج ا ع ي في م ك ة معناها عارف ا ل إ س ل ا م وعارف ا ل ن ص ر ا ن ي ة وقام جاب موضوع بفتن و الاثنين أ ز ل و ما فهم ح ا ج ة كويس من ناس ج ر ي ح ت ر ا ح د ي ن معلش الزول ده فهم ا ل إ س ل ا م ي ق و ل شنو في عيسى والنصارى ي ق و ل شنو الزولدة غير عادي والله اخوان عمرو بن عزبه رضي الله عنه شخص غير عادي ياخي يكفي انو ا ل ا س ل م احتفى به لما أ س ل م ياخي احتفى به شفتك ي ف و أ و ل ما أ س ل م وهو حديث عاد ب إ س ل ا م في ذات السلاسل في ا ل س ر ي ة أ م ر ه على أ ب ي بكر وعمر م ر ق هو أ م ي ر ه ولما طلبوا المدد جاء أ ب و ع ب ي د ة أ ب و بكر وعمر لسه زودة و ما ا قال ي فيه ن ق له اميرنا ابو ع ب ي د ة قال له أ ن ا أ م ي ر ك م شئت ولا أ ب ي ت اضطر أ ب و ع ب ي د ة أ ن يتنازل له شو ك ارسل كيف و أ ه س ل م إلى ذ السلاسل ت ا ل أ ن ا ل ق ب ي ل ة التي أ ر س ل إ ل ي ه ا قضاعه قبيلة اخوال ة أ عمري بن العاص هو قرشي م العاص بن وائل السهمي الجبين يتكلم مع... مع خباب هو أ ب و عمرو بن العاص ا ف ر أ ي ت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا ولدا وهو خال عمر بن الخطاب العاص بن و ا ي ر السهمي في ا ل د ر ج ة هو خال عمر بن الخطاب فبالتالي قال هذا الكلام فرفع النجاشي عودا قال والله لا ي ع د الذي قلتم وما جاء به عيسى م... هذا العود هنا احتجت ا ل ب ط ا ر ق ق هنا ق ص ة طيب لو سمعتم هنا النجاشي جاءته هدايا فقال ردوا إ ل ي ه م هدايا فوالله ما أ خ ذ الله مني ر ش و ة لرد ملكي النجاشي فيهما يعتبر اسمو ر ش و ة ق النجاشي و ا والله ما أخذ الله م أخذ ي حين أرد محتي رشو أرد وهذا ع ن ي للحديث ل ن ج ا ل النجاشي هو أصحمة اصحم ل وكلمة أ أ ي ج ة في ل غ ة الاحباش تعني ا ل ع ط ي ة أ و ا ل ه د ي ة أ ص ح م ة معناه ه د ي ة فهو أ ص ح م ة بن ا ل أ ي ج ر كان والده ملكا على ا ل ح ب ش ة وكان لوالده ولد واحد وهو أ ص ح م ة وكان لوالدي اللي هو عم النجاشي أ خ ا له ل ي ت س ع ة من الذكور فاجتمع عقلاء ا ل ح ب ش ة قالوا لو أ ن الملك ا ن ت خ ل إ ل ى ولد ملكنا وليس له غيره ومات ان د ث ر ملكنا ف أ غ ر و ا عم النجاشي بقتل أ ب ي النجاشي قولي لذا ا ت ل اخوك ع ش ا ن الملك ا س ت م ر ت ت س ع ة دين أ ي يزول لحد ما يجيب دورته ع ل ح كتابه اثنين فقتل أ خ ا ه ولكنه ضم النجاشي اليه و إ ل ى أ ب ن ا ئ ه لما كبر النجاشي وصار شابا كان بارعا في ا ل ف ر و س ي ة والقتال وكان صارما وكان ذكيا فجاء الحاشي فجاءت ا ل ح ا ش ي ة وقالوا للعم هذا الولد س ي أ خ ذ بثار أ ب ي ه قال والله لا تطاوع م ن ن ف س ي أ ق ت ل والده ا ل ب ا ر ح ة و أ ق ت ل ه اليوم والله لا أ ف ع ل ف أ م ر و ا أ ن ي ت خ ل ص منه فتخلصوا منه ب أ ن باعوه باعوه في ج ز ي ر ة العرب وذا ب د ل ل على م س أ ل ة هل كان النجاشي يتكلم مع جعفر م ب ا ش ر ة أ م عبر ترجمان أ ن ا لا أ س ت ب ع ي أ ن ه كان يتكلم معه عبر شنو لا يعني م ب ا ش ر ة ل أ ن ه كان قد م ك ت في ج ز ي ر ة العرب فباعوه مات العم ولم يكن في أ ب ن ا ئ ه واحد من يمكن أ ن يعتمد عليه كانوا للخمور والنساء وان ف ر ت أ م ر ا ل د و ل ة وكاد ا ل أ ع د ا ء أ ن ي ت ص ل ط و ا عليهم ف ا ج ت م ع ا ل ع ق ل ا ء قالوا والله لا يخرجكم مما أ ن ت م فيه إ ل ا الذي بعتموه للعرب فرجعوا و ق ي ل أ ن ا ل م س ا ف ة كانت ب س ي ط ة ق ل ع و ه أ خ ذ و ه وجاءوا به و ن ص ب و ه ملكا قال النجاشي والله ما أ خ ذ الله مني ر ش و ة حين رد إ ل ى يملكي هذا سبق ا ل ل م ق و ة ا ل ش ي ء ا ل ع ج ي ب أن ا ل ع ر ب ي اقعدوه ل ذ منه ج ا ء و ق ا ل لهم اعطوني حقي ما هم اداه وقالوا يا تدوني عبدي يا تدوني ع ب و أبو. ل أ ن ه غلبه هو في بلاده فقال ادخلوني على ملكه دخلوا على الملك بتاكو شكاو دخلوا على الملك ولعله لم يستبين ل أ ن ه ز ل ل م ا يكون ح ا ي م بدون ط ا ج ي ة ساكت و ي ج ي خ و ت ف و ق و حاجات ولابس لبس فخم وقاعد قال لها ح ص ل كذا كذا كذا. فالتفت إ ل ي ه م قال إ م ا أ ن ت ع ط و ه العبد الذي ا س تراه و أ ش ت ر بيدينه و يضع العبد يديه عنده و إ م ا أ ن ت ع ط و ه الماء فأعطوه ل م قال عندها ع ل م ة ا ل أ ح ب ا ش أ ن ملكهم تستقيم له ا ل أ م و ر من ا ل أ و ل ب د أ هالي ب د ا ي ة و قد قال النجاشي طبعا إ خ و ا ن ن ا النجاشي قال عنه الذهبي هو صحابي من وجه وتابعي من وجه ل أ ن ا ل ص ح ب ة من شروطها اللقيه ولم يلق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن شروطها المعاصره وقد عاصر مؤمنا فبعضهم يعده تابعيا وبعضهم يعده صحابيا فالنجاشي قال لهم والله ما احب أحب ان دبري دبر ي ا ل د بلغتهم ر ب الجبل ذهبا من اتباع هذا النبي وفي روايه لولا انا ما فيه لكنت الذي يحمل نعله ويحمل إ د و ا ت ه و ا ل ن ج ا ش أ اسلم حتى, حتى كان يرى في قبره النور أجمع أهل و أ ن ه في صحيح مسلم قال لقد توفي أ خ لكم صالح ب أ ر ض ا ل ح ب ش ة فصلوا عليه وفي رواه فهلموا فصلوا عليه ف ه و و ل ن يصل ي النبي على غائب صلى الله عليه وسلم غيره هو الوحيد الذي صلى عليه وسلم ص ل ا ة الغائب فمواقفه م ش ه و د ة لكن حصل اضطراب في أ ر ض ا ل ح ب ش ة حصل اضطراب في أرض في ارض ل ن و ب في أ الحبشه يبدو أ ن بعض الناس إ م ا من أ ب ن ا ء عمومته مع ا ا ل ب ط ر قادوا ة ق ث و ر ة م س ل ح ة ضد النجاشي وهذه ث ا ب ت ة بسبب الموقف ا ل أ و ل بسبب موقفه في ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل ث ا ن ي ة بين جعفر وعمري بن العاص وعبد الله بن الربيعه قالوا ب أ ن النجاشي قد خرج من الدين سلطان ا ل ك ن ي س ة كان قويا لكن النجاشي كان محبوبا لدى شعبه ليس باعتبار الدين باعتبار العدس م ا في مشكله في دين ما سوى عدس هو باعتباره خارج عن دينه لكن عادل معظم الناس مالوا اليه وحصلت م ح ر ك ة ش ر س ة جدا النجاشي كان عاقلا فنادى على ا ل ص ح ا ب ة و أ خ ب ر ه م أ ن يكونوا شرق البحر أ و شرق النهر الموجود عندهم ت ك والمعركه ن غلون دارت بالغرب و أ م ر ه م أ ن يكونوا متحفزين شهرين أمتعاتهم ودارت ن صغار و و أ و ا أن عدوه م ع ر ك ة ع ن ي ف ة في ا ل ج ه ة ا ل غ ر ب ي ة من النيل ي الناس ن ي قالوا النيل ذ ا بتعمده هو يبدو ان ه النيل الازرق جاء من و ي ن من ا ل ح ب ش ة في موضع من النيل وقالت ام س ل م ة ترويت قالت ونحن ندعو الله ولا ن ف ت ر لاينصر الله النجاشي الصحابه شغالين د ع ا ثم قالوا من ي أ ت ي ن ا بخبر ا ل م ع ر ك ة فقال الزبير بن العوام أ ن ا وكان أ ح د ث ه م سنا فنفخوا له ق ر ب ة ووضعها على صدره وعام بها حتى خرج وجلس على, على ا ل ض ف ة يراقب ا ل م ع ر ك ة عن كثب ف ن ص ل الله ا ل ن ج ا ش ي ة وكسر عدوه فاستقر له ا ل أ م ر وصاروا بعد ذلك آ م ن ي ن في أ ر ض ا ل ح ب ش ة ابن تيمي يرجح أن النجاشية تيمين أن يرجح ما عمل بتفاصيل ا ل ش ر ي ع ة ولا فروعها ل أ ن ه كان عاجزا عن العمل بها هذا قول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في المجلد في التاسع عشر من الفتاوى الكبرى بقي ا ل ص ح ا ب ة في أ ر ض ا ل ح ب ش ة نترك ا ل ح ب ش ة قليلا ونعود إ ل ى م ك ة بعد ذلك في م ك ة جن جنون ق ر ش ا ل ص ح ا ب ة فلفول ولو سلم في منعه وهو لم يتوقف عن ا ل د ع و ة ل ح ظ ة يخرج ويصلي في م ك ة في ا ل ك ع ب ة أ م ا م قريش و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن بصوت عال ي ويدعو الناس ويغشاهم في مجالسهم ويتكلم معهم في ذي الحجه من ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة حصل انقلاب كبير في م ك ة في ذي ا ل ح ج ة وذلك ما شوف ا ل أ و ل في رجب من شنو؟ من ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة في ذي ا ل ح ج ة أ ي في آ خ ر ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة أ س ل م حمزه بن عبد المطلب يقول أ ه ل السير في جو ملبد بغيوم الاضطهاد و ا ل أ ح ز ا ن وتراكمات الاضطهاد أ س ل م ح م ز ة ابن عبد المطلب رضي الله عنه لقيته أ م ا لعبد الله بن جدعان التيمي أ خ ب ر ت ه أ ن أ ب ا جهل سب ابن أ خ ي ه سبا فاحشا فجاء ح م ز ة وكان في ر ح ل ة صيد وجاء إ ل ى أ ب ي جهل في مجلسه دون أ ن يتكلم معه وبين قومه فضربه بالقوس في ر أ س ه فشده ش د ة م ن ك ر ة وقال له أ ت س ب ه و أ ن ا على دينه أ خ ر ج ه ا الله منه وبعد ذلك صار على دينه ح ق ي ق ة فقام قوم هو ه طبعا أ ب و جهل مخزومي قام ب ن مخزوم ل ل د ف ا ع عن صاحبه فمنعهم ابو جهل قال أ ت ر ك و ا ابا ع م ا ر ة ولكن يقول لك ان ب الخطر يكون السنة التساليسة الهجرة الروايات تقول عمر أ ه ن ا أ سبب ن ل فاحشه ولكن يقول أنه ك ان يكون ي ن ا ك سبب فاحشه ل ولكن يكون هناك سبب فاحشه ل ا يبدو أ ن ه كان رقم أ ر ب ع ي ن في الذين بقوا في م ك ة يعني عدد الفاضلين في م ك ة الذين يختلئون في داري ا ل أ ر ق م كانوا تسعه وثلاثين ورقم ك ا ن ع م ل ع ن رقم كم؟ ر ق م أ ر ب ع ي ن رقم أربعين في ترتيبه في دخول ا ل إ س ل ا م ورقم اثنين في مكانته في ا ل إ س ل ا م ولكن ا ي و ر إ ا ل ح ك ا ي ة م ا ب ت ح د ث عن ق د م ي ة أ ق د م ي ه ما بل... أقدمية هو برلمان م ا ب ت ح د ق د م ي ة من صدق وليس من سبق فبالتالي عطاء من سبق إ ذ ا كان أ ك ث ر من من سبق يحترم ل أ ه ل سبقه م ولكن يقدم الكفء و ا ل أ ه ل ذلك فقدم عمر ر ض ي الله عنه ل أ ه ل ي ت ه و د ل ي ل على أ ه ل ي ت ه دعك من ا ل إ س ل ا م وما قيل فيه بعد ما أ س ل م ل ا نتكلم في ا ل ج ا ه ل ي ة حديثا ل صلى ن ب ي اللهم عليه ل و س اعز ل ل ه م أ ا ل إ س ل ا م ب أ ح ب هذين الرجلين إ ل ي ك أ ب ي جهل عمرو بن ف ش ا م او عمر بن الخطاب رواه الترمذي و ا ل ص ح ح و ا ل أ ل ب ا ن ي هو في ا ل ت ر م ذ ي وسبب إ س ل ا م ه الروايات ك ث ي ر ة معظمة ضعيفة غير أ ن ه ا تضافرت و, و... ث ب ت ف ي ك ت ب أ ه ل السيد فلم يكون من م ن ص ل إ ل ا أ ن يكون اهل السيد فلم يكون من منصب الى ان يكون ق ه ل ى السيد ف ل ق ي ه م س ل م م ن ب ن ي ع د ي م ن أ ه ل ا ل س م ه د ل ك ن ا ل م س ت خ ف ي ن ل م و ا ا لم ا ل يكن يملكون المسلمون بجاء خ ا ت ت خ ولكن لحد ا ل م س ل م ما بجاء ل ن ز لم بجاء يكن ي ت ع ب ب و ا ي م ر ر و ي م ل ك أ ن ه م ا م س ل م ج ي ل ا ل م ا م ش و ن ولم ي ه ن ع ي م ابن ا عبد ل ل ه ا ل ن ح ا م ا ل ن ح ا م ده عدي من بني أ ه ل ع م ر الخطاب قال إلى أ ي ن يا عمر؟ قال له إ ل ى محمد أ ر ي د أ ن أ ق ت ل ه و أ ر ي ح قريش منه قال لقد غ ر ت ك نفسك يا ابن الخطاب ماذا لن ا م س ل م انت مغرور أ ت ظ ن أ ن بني عبد مناف وبني هاشم يتركونك إ ن كنت تريد أ ن تصد الناس عن ا ل إ س ل ا م ف إ ن ا ل إ س ل ا م في بيتك هل أي قال أ ي ب ي ت قال أ خ ت ك ف ا ط م ة وختنك نسيبك سعيد وسعيد ا بن عم عمر بن الخطاب سعيد ا بن ابن زيد ا عمر بن عمرو بن نفيل هو عمر بن الخطاب بن نفيل فوالد وكان متزوج بابنه ع م ل ي فجاء ودخل الدار وسمع خباب وكان يقرئهم القران آ ن يقرئهم ل ق ر آ ف ا خ ت ب أ وجاء و ر أ ى ا ل ص ح ي ف ة ودخل في حوار معروف وناقشه ثم ضرب ختنه وجسى على صدره فجاءت ف ا ط م ة تدافع عن زوجها فضربها في وجهها وسال دمها ف أ خ ب ر ت ه أ ن ه ا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما تريد أ ن تفعل ف أ خ ذ ه شيء من الحنان والعطف مع العطف الاول أ و ل ك ن م ج و د في قصة ي أبي حتم وعامل بن ربيع العنزي ل وعامل ة بنت بن حتم و ب د أ يلين ثم أ ر ا د أ ن ي ق ر أ م ا في ا ل ص ح ي ف فمنعته خ ش ي ت وكانت ي س و ر ة ا ه ا ف خ ش ي ت أن ي م ز ق ه ف ح ل ف لها ب ا ل ا ت و ا ل ع ز ة و بل ا ل ي ح ت ي ح ل ف م غ ل ظ ا أ ن ي ع ي د هذا ا ل كلام إ ل ي ه ا ف ل م ا ق ر ه انا اقول لك أ ن ا ل ق ر آ ن ف ع ل ه و ق و ت هو ت أ ث ي ر ه ف ي ا ل نفوس ل أ ن ه كلام خ ا ل ق ه ا و باريها باري نفوس ف ت أ ث ر فخرج خباد يقول ابصر يا عمر وقد سمع الحديث ان النبي سال الله أ ن يعز به ا ل إ س ل ا م فخرج إ ل ى دار بن ا ل أ ر ق م ودخل ولما سمع ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه عمر خافوا تصدى له النبي وحمزه و أ خ ذ ه النبي ب ت ل ا ب ي ب ه و ا ل ق ص ة ف ي ه ا ضعف م ض ع ف عند أ ه ل السير لكن هي مما اشتهر وكتب في كتب السير ثم أ س ل م عمر رضي الله عنه فقال أ ي قريش أ ن ق ل و ا للحديث قال اكثر زول في قريش ي ت ع ش م ا ر ا ت منه قالوا ر و اكثر زول في قريش منه فقالوا معمر ا بن جميل الجمحي فذهب إ ل ي ه وقال له لقد أ س ل م ت م ما شكلهم ا ن د خ ل ت د تهديم ج ا ا ل خبر ينتشركم وفي هذا المقطع من ا ل س ي ر ة أ ن ا ل د ع و ة تحتاج إ ل ى الرجال من أ ص ح ا ب ا ل ش ك ي م ة و ا ل ق و ة فليس ا ل أ م ر أ م ر الموات من البشر والخلق ي ح م د و ن الدين ويموتون به لا فبلغ الخبر قريش في دقائق قريش كله علمت حتى كان يخبرهم يقول ويمشي وراءه يقول جميل ا بن معمر الجمحي صلى عمر يقول لا والله أ س ل م ت ه ثم ذهب وطرق باب أ ب ي جهل مش خبت الباب. وابو ا ب أ ب و جهل خاله أ خ أ م عمر أ م عمر حنتمى بنت هشام المخزوميه ة المغيرة ابن ابن هشام المخزومية وأبو جهل عمر بن هشام ابن المغيرة المخزومية خاله وأبو بن الباب جهل طوال عمر يعني فطرق أخ فاستبشر وقال مرحبا قال جئت أ خ ب ر ك أ ن ي ت ب ع ت محمد و امنت بالله زول مشاكل مليون ن يوم مارك ا س مشاكل داري زول غادي وصالح مرجل ا م عديل بس أ ب و جهل جاليه قبحك الله وغلق الباب ق ف ا ل باب مخلبس زي داوود العمل حيوزين ا ج تكفير الباب لكن ب ت ق و ل شو ي ع ن ي ليه ا ي ع ن ي ولا تدقوا ولا كيف ربا فعلا أ ع ز ب ه الدين ولذلك يقول و ز ع و د كان إ س ل ا م ه كان إ س ل ا م ه عزا وهجرته نصرا و إ م ر ت ه ر ح م ة رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن ف ب د أ بعد ذلك عمر يتكلم ف أ ر ا د و ا ان يضربوه فجاء العاص بن وائل بن سعيد ا ل س ه م خاله في ا ل ر ب خاله ف أ ج ا ر ه غير أ ن ه رد جوار العاص وقال أ ض ر ب و أ ض ر ب حتى يظهر الله أ م ر ه بهذا ا ل أ م ر في أ و ا خ ر ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة نكون قد وقفنا ن ب د أ درسنا من محرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة و إ ل ى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع و ذ ا ي ع ه